وما كان جواد قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقرعون فأين وأهله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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغون هاء وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان قا أوفت منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين